وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُلَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عِبَادِ رَبِّكَ وَمَا كانَ ق أ رَبِّكَ مَحظور حضُر كيفَْفَثََّ لَا بَعضَهُم عَ بَعض وَلآخرِرَة أَكبرَر دجاتِ وَأَكبرر تَقْضلَ لَا تجعلنَعَ اللهَِّ إلَه آ آخررَ فَتَقَعودَ مَذْمُومَن مَخدُول